الله عليهم وعلى آله وصحبه سلم وسالم إن دات حين خير الكلام الكلام الله عز وجل خير الهدى وجمعته الله عليه وعليه وسلم شغل أمور محدثاته وكل محدثة مذاته وكل مذاته وظلاله وكل ظلاله في فكنا بدأنا في الدرس الماضي في المنصوبات كنا ذكرنا مفهومه به وبأنواعه أو بنوائه الظاهر والمضور والمضور المتصل والمنفصل أيضا ذكرى المؤلف الإمام ابن جروم رحمه الله تعالى بعد ذلك من المنصوبات المصدر ذكر المصدر ذكرى. المصدر قال باب المصدر المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الشعب نحو ضرب ويضرب ضرب طيب نعم. ضرب ضرب. نعم طيب هذا هو المصدر المصدر اصل في في في اللغه اصل الشيء جربان أيهما أي أيهم هو الاصل المصدر او الفعل الصواب المصدر المصدر هو الاصل والمصدر يعرف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 يضرب ضربا، هذا هو المصدر، والمراد هنا في المنصوبات المفعول المطلق، المفعول المطلق. والملحول المطلق هو المصدر هو المصدر الذي ليس خبرا يؤت به لتأكيد آمله أو بيان نوعه أو عدده واضح؟ ما قال المؤلف المصدر فالمقصود ليس المقصود أن المنصوبات المصدر نفسه لجادة وإنما المراد منه المفعول المطلق سميناه مفعول مطلق أنه غير مخيد بشيء ليس مفعولا به اي وقع عليه الفعل او مفعولا فيه وقع الفعل في فيه يعني في مكان او زمان او مفعولا له لأجل بسبب كذا بل هو مفعول مطلق غير مقيد بما قيد به ما سبق فالمراد من المصدر هنا الذي هو من المنصوبات المفعول المطلق المفعول المطلق منصوب على الأبد أما المصدر فقد يأتي مرفوعا ومنصوبا ومجرورا تقول الضرب الضرب غير جائز في الوجه إن الضرب على الوجه منهي من عنه نهى عن الضرب إلى الوجه الضرب هنا والمصدر كان مرفوعا منصوبا ومحفوضا لكن إذا وقع الموقع المسؤول المطلق ضربه ضربا وضربه ضرب الزواب وضربه ضربتين هذا كله يوم هو ضرب مفهول ضربه ضربا منهيا عنه لا. واضح، عودنا من هذا أن المفعول المطلق على ثلاثة قسم، مؤكد لعامله ومثال ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكلما والمجيء بهذا النوع والقصة أي المجيء بهذا النوع من المصدر. لتأكيد العامل وبيان إرادة حقيقة الشيء وأنه غير مراد المجال هذا من يقول بالمجال النوع الثاني المصدر المبين, المبين لنوعه أولك احترمت احترمت العالم احترام الولد لوالده وكلمت الشيخ كلاما مؤدبا ونحوها. احترمت العالم احتراما احترم ما يحترم احتراما لكن هنا ما قال احترمت العالم احتراما هنا أردني لكن لما احتراما هذا بيّن وكذلك في الكلام كيف كلمت, كلمت تكليما هو المصدر كلاما اسمه مصدر كلم يخدم تكليما وكسم الثالث المبيل عدده قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة ونحن من الآيات التي فيها إراد الأعلم والتقدير فاجددوهم جلدا عدده ثمانين التقدير جددوهم جلدا عددهم ثمانين واضح فقال ألوانهم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 احترمت تقديرا وقمت وقوفا وجلست قعودا ولا حزان واضح فالذي يوافق اللفظ هذا هو اللفظ والذي يوافق المعنى فهذا مية. هو ماذا المعنى هو يعني اللفظي يكون المصدر مأخوذ يكون المصدر موافق لفعل في رفظه والأصل هو المصدر كما والمعنوي يكون المصدر في ذلك أو المصدر موافق لفعل في معنى ولا تشترك ماذا ألا نفاف ولا يكون اللفظ اللفظ واحد واضح؟ هذه أنا هو المفعول المطلق وثمت أفعال أو كلمة أسماء وثمت أسماء منصوبة على المفعولية المطلقة دائما وابدا وهي سماعيه ومعدودة كمثل سبحان الله ومعاذ الله وعياذا بالله و. وعياذا بالله وغير هذه أهلاً وشهلاً. نعم وغيرها. هذه منصوبه ولبيك وشاديك ايضا هذه منصوبه اوليه مطلقه دائما منصوبة المسؤولية المطلقة دي، على المسؤولية المطلقة دائما نعم بعد نعم قبل ذلك نافذ بعض ال ذكر لأرب ولا ذكر نعم طيب من هو المسؤول المطلق عبد الرحمن؟ وجلال عبد الله مذهب يأخذ وعمل جميل أخياتك الباقي طيب اللي بعد؟ أخذ أخذ أخذ المسيطة صغيرا هذا كنت الذي أخذ المسيطة الزمان وظرف المكان قال باب ذرت الزمان وظرف المكان ذرت الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وغدوة وغدوة غجوة وبكرة وصحرا وغدا وعسمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك وظرف المكان وظرف المكان وظرف المكان هو قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثمة وهنا وما أشبه ذلك. نعم. ها؟, لا. ها؟ لا. وعند وما؟ ما ذكرها؟ لا. العيد وعند وتحت وعند وتحت وعند وإزاء. وعند. لا وما عيد وجود المع. طيب هذا النوع الثالث من المنصوبات ألا وهو ظرف الزمان وظرف المكان الظرف في اللغة الوعى من معياء الشيء ويحيط ضيء وسمي, وسمي هذين أو هذان منصوبان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 او مقدار معين ومثل له هنا المؤلف بمثل الابد والامد ابد وامد وحين ويجاد ايضا اللحظه والوقت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 هو الذهاب صباحا و يعني الصباح بعد طلوع الشمس وبكرة هو التبكير أن يكون بعد ماذا بعد طلوع الفجر أو العكس نعم هو قال البوك قال بكرة هو أول النهار البكرة أول النهار والغدوة ما بين صلاة الفجر الصبح وطلع الشمس ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس الغد ما بين طلوع الشمس ما بين صلاة الفجر طلوع الشمس والبكرة أول ما وسحرا هو وقت السحر يكون في آخر الليل يعني قبيله وغدا هو اليوم الذي بعده يومه غدا هو اليوم الذي بعده كان سمى بسمى بصلاة العشاء، وأصل عتمة هو الوقت الذي هو وقت محدد يتحل فيه الإبل. كان العرب يحلبون فيها الإبل في زمن محدد. فقرب العشاء منه صار يطلقون على العشاء اسم العتم. يطلقون اسم العتمة. فلها من الصلم عن تسمية العشاء بالعتمة خشية أن يغلبهم على هذه التسمية الشرعية العرب. ببماذا تسمين العتمة وهذا مني هذا معلوم معقول المعنى يعني من من حيث أنها لا يغضب الأعراض بجهدي تسمية العتمة على التسمية الشرعية وإلا فليس حراما أن تسمى العشاء بالعتمة بل يجوز ذلك وجاء في حديث كثيرة حديث بعض الأسلمي وحديث جابر بن عدي رضي الله و غير هؤلاء في بيان أوقات العشاء فسموا العشاء بماذا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 إلى ما باب كل في اللغة يصح اطلق اسم مساء عليهم أما في الشرعي فيما ورد من أعمال تعمل في المساء في خلاف بين أهل العلم أيضا مثل أركاب المساء في خلاف بين أهل العين بناء خلاف موجود في اللغة فغالب أهل العلم يقولون هي باب العصر أو بعد المغرب وبعض أهل العلم ذهب إلى أنها تكون بعد الزوال أيضا لأنه يطلق في لغة العرب اسم الزوال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 لا يعلم بداية ولا نهاية ويحق بهذا غيره اليوم الليلة غدوة وعدوة وبكره وسهرا وضحا وأصيلا وظهيرة أيضا وزوالا نعم زوالا وعشاء ومغربا وظهرا وعصرا هذا كل ينصب ينتصب على الظرفية الظرفية الزمانية كذلك بما هو مبهم كبرها وزمن ووقت ولحظه ووقت وغيرها هذا كل يعتبر يلحق بماذا بظرف الزمان واضح؟ فإذا جاء هذا فإنه يكون ماذا منصوبا على ماذا على الظرفية في بعض التخصيل في هذا الباب لكن لأنه في كتاب مفصل أحسن يعني من هذا الظروف الزمان الزمر منهما هو ملازم للظرفية ومنهما يأتي للظرفية منهما هو ملازم للنصب على الظرفيه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 ينقسم الى قسمين كتب الزمن منه المبهم ومنه المختص. المبهم ما لا يدل على مقدر ومعين. ما لا يدل على مقدر ومعين. هذا مبهم. كوراء وأمام وقدام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. قلح بهذه هذه محددة القسم الثاني المختص او المبه... غير المبهم ويسمى ايضا بالمختص وهو ما له حدود ومقدار معين كالدار والبيت والمسجد ونحو ذلك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 واصل جاء ما كان تفسيرية وكان أمامه هو رأي الإمام أحمد وفوق وفي مكان عالي وتحت مكان أسفل وعنده يدل على القرب ومع يدل على المصاحبة وأنه ملازم وإذا واحد زاء وتلقاء تدل على المقاربة والمحاذاة وثمة أي ملازما لذلك المكان وهنا أيضا إشارة إلى ماذا؟ إلى مكان مكان أيضا واسم إشارة. قال وما أشبه هذا ذلك؟ هذه الظروف التي ذكرها هنا هي لا قسمين قسم أو هي ضف المكان لا قسمين قسم ينتصب. على المفعولية على المفعول فيه ولا أنه ظرف مكان دائما وأبدا وهي الألقاب التي ذكرها المؤلف أي الظرف الزماني المبهم هو غير مختص هذا ينتصب على المفعول على المفعول فيه أو على الضفية، ولا يكون إلا كذلك. والقسم الثاني اللي هو غير المبهم المختص فهذا لا ينتصب على الظرفيه وإنما يدخل عليه حرف الجر الذي هو فيه. يجب جره بحفظ جرن هو في فالظرف المختص المحدد المعين كله نصبه يكون لا ينصب على الضفِي وإنما يجر في حالة الجملة في في بعض الأفعال اختصت بأن تنصب الظرف المكاني المحدد المختص وهي سماعية. قل زرت عادية في داره لكن بفعل دخل تقول دخلت, دخلت دار عادية، واتيت بيته، واتيت مصرة واضح؟ اتيت مصرة واتيت بغداد ونزلت بغداد هل الفعل يعني يختص بالماذا؟ تنصب هذه الظروف اللي هي محددة ومؤينة وهي مختصة على ماذا؟ على الضغفية أو على أنها تفعل فيه واضح هذا؟ نعم في؟, في داره في داره في داره الزلت علي في داره زلت فعله فعل وعليه فهم وفي حرف جر اسم مجروب وفيها المثال جربيك ما مضاف ما جر في مضاف إليه نعم قلت الجملة هذه ولا ها؟ ها؟ ها؟ هذه في أي جملة في أي جملة <تصفيق> هاي في حرف جر داري اسم مجرور وفيها هذه حرف جار يفيد ماذا يفيد الضفية التي ما يكون منصوبا لا يكون ماذا منصوبا تقول في داري جار مجرور والجار مجرور متعلق دائما بمشتقت وزارة ويفيد هنا الجار مجرور هنا يفيد ماذا الضفية يعني الزيارة كانت ما أي كانت في مكان في جاري عليه الزيادة عليه كانت في ذلك. أما إذا جاء بالفعل ذاك، فيعتبر مرشولا فيه. أتيت بقداد، ما هو فيه واضح؟ نعم. نعم. واضح. طيب ما في أمثلة على ذلك؟ ما يوجد عنده أمثلة أو تمرين؟ نعم أقرأ علينا هذا تجهة كل فعل من أفعال الآتية في جملتين مفيلتين وهات لكل فعل بمصدره منصوضا على أنه مفعول مطلق مؤكدا لعامله مرة ومبينا لنوعه مرة أخرى حفظة تشربة لعبت سُغفر بعثار. طيب يعني هنا طلب منك أن تأتي بجملتين مفيدتين. وكل واحد وكل فعل ينصوب بمصدر نصوب على المتر المطلق. يؤكد عامله أو يبين نوعه أو عدده. ما ذكر عدد يبين عدده عايش إذا طيب حافظ مؤكد لعامله.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 شريب كُلَّ ماء شُرْبَة هذا تأكيدا نعم طويل نميه ما الشدة شرب كُلَّ ماء شُرْبَة العُبْشان شُرْبَة, العطشان. شربة, العطشان. شربة العطشان. نعم اللي بعده ناعمة ناعمة نعم شربت لا يسو بالفرع لا يسو لا يسو يبين النوع يبين النوع يعني كيفيه الطريقه ميدان ده اخترع يفتح الباب نعم ما عندك مثال ساعدت بالكره لاعب الماهي لاعب الماهي او الماهي نعم لذلك استغفر استغفر هذا استغفرت يعني فيها جمله فيها تاكيد الفعل عمر شاهد ما في استغفرت استغفار المبين لنوعه نوع الاستغفار استغفرت الله تعالى استغفار التاء التائب نعم جيب باع. باع الكافر نفسه بيع بيع فيه بيان لا يبحث طيب انا مبين لنوعه وماشي نعم نعم البيان ده تشويه اشويه بيان طيب صح صح صح نعم المضي للنوع ممتاز سيرة إيش سيرة حصان سيرة الجمل سيرة سيرة سيرة نشط سيرة القوي سيرة ايوه جيد بعد أيوة جاه أيوة اجعل كل اسم من الأسماء الآسيات مفعولا مطلقا في جملة مفيدة حفرة لعبا هادئا بيع المطرى سيرا سريعا شهرا طويلا غضبة الأسد وسبة النمل اختفاء حفرة أخذنا بعد لايمان أخذنا زين هادئا هادئا ها؟ هادئا هادئا, هادئاً. لا. ما تنساو نأخذ من المطلق على تسميه الله زي ما النص يوافق النظونة معناه، يوافق معناه وإختر النص. نعم. مثال. هادئة. هادئة. نعم. هادئة مثل المطلح. سكن الرجل هادئا جيد السكون بمعنى الهدوء هذا البحر هدوء طبيعي تمام الهدوء هدوء وهذا هادئا يعني في زيد بعده بيع المطر بيع المطر لا عتاجر سياته بيع المطر يعني زيد سيرا سريعا سيرا سريعا زيد سهرا طويلا شهران طويلة نعم محمد مين شهرت شهران طويلة شهرت شهرت شهران طويلة بعد غنبت القصة عاد عدف نعم بعد وثبت النمل نعم يصيب وثبت لكنه نعم وثبت النمج وثبت القطع على على الطائر واثبت النمي مثلا مطلقا مناسبا في كل مكان من الامكنه الاتيه الخاليه الاتيه يخاف سابت. على ايوه وظهر البدر أقبل يلا هو و... و... يخاف يخاف على سابت. إيش يخاف على السؤال ضامن هولا مطلق مناسب مناسب, مناسب. يعني مناسب هل هو مؤكد ولا مبين النوع ولا للعدد يخاف على نفسه خوفا ظهر البدر نعم عادي جيد هذا مبين يفور البركان يفور البركان نعم عبد الرحيم أو عبد الرحيم للنجاة يفور البركان صدر يفور البركان يتور يتور يتور البركان مصدره تورا زيد اترك الهذر أترك, اترك الهذر اترك هو كلام زائد ما له فائده ما له نفع اترك الهذر هذر. ها هذر. هذر هذر. اترك ترك. تركا تركا أبدية زيد. تجنب المزاح ها دراحين تجنب المزاح تجنبا ومبين للنوع تجنب المزاح تجنب كذي نعم ما حصل طيب زين غلت المرجل غلت, غلت المرجل المرجل, المرجل. نعم. نعم غلت المرجل غلت المرجل, غلت المرجل. غلاك الموج ج غلا يغلي غليانا مصدره غلى المردم غليانا أو غليانا شديدا نعم فاض النيل فاض النيل نظيف فاض النيل وفيضان وفيضان جديد نعم صراخ قطته نعم صراخ قطته صراخ صراخ اي نضيل النوع صرخ الطفل صرخه صرخة صرخ الطفل صرخة, صرخة المتوجع متألم صرخة الجائع زي. صرخة الانقطاع الانقطاع هنا مصرح. انتهى مصرح. طيب نعم ماذا ها ماذا المبين لنوى العامة كيف بماذا يكون نوأ أفهم السؤال كيف يبين السياقه تكون هي بالإضافة <تصفيق> غالبا قمت احترمت العالمة احترام الولد تبين النوع. لكن السياق يجب أن يكون مبين منه أما إذا أردت على هيئه صفة حببا متقنا وفي بيان للنوع، لكن هذا وصف، وصف، لكن يصحو أنه بيان للنوع، لكن ليس كما كما لو ذكرتته حببا متقنا، هذا أدق، ما يعني أنه يعتبر ضيّن للنوع، يعتبر ضيّن للنوع، نعم؟ هذه أمثلة، هذه أمثلة، نعم، نعم، نعم، هدوء مطابق لهذا له وقفه كالطبل الهادئ وانت قلت هدأت هدأ يهدأ هدوء المصدر وانت هادئ فال ال الصياغه هنا على المشتق الهادئ ايش هي المصدر هو الهدوء نعم هادي ونحن لما نجعله في المطلق نشعلهم مثات <تركت> يعني هو هو, الفائز الفائز. ثالثه. <تذكر> نعم. هو الاصل يكون هدوء نعم. سكن الولد هدوءا هذا هو الأصل هو هو قال هادئ هذا هادئ اسم فاعل هادئ اسم فاعل نقول سكن الولد هادئا يعني أقرب ان يكون حالا اقرب ان يكون حالا لانه في المطلق المطلك الولد يكون مصدر هادئ اسم فاعل يعلق عليه مش هذا ما لهش حل لا هذا اقربني كل ان يكون هادئ سكن الوالد هذا كونه هادئا يعني هذا اقرب واقرب من ان ايدى في مكانه المصدر هدوء. وهو الهدوء ان هادئ هذا فاني طيب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 سد... مسد... التسديد والمقاربة سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحه وشيء من الدرجة فهذا منهج الذي يبينه النفس السلام فيما ينبغي المسلم أن يفعلها ثم شغل ذلك إلى الأزمنة والأوقات التي ينبغي للمسلم أن يرثني فيها خير ولكن هو قد يغفل عنها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 وكذلك يمشي أرواحة أنه يمشي مساعة وشي من الدولة وهو من في الليل هل الأوقات التي يتريمها المسافر ليقضي وطرعه واضح؟ فالمسلم أيضا إن شاء الله إليه أنه مسافر هذه الدنيا فليتريم هذه الأوقات لتسعي فيها إلى ما فيه خير له وأنها أوقات من هي, هي من الأوقات التي ينبغي وتغتنم كما أن المسافر ينتبه لها فليتريمها واضح؟ ينبغى المسلم أن يتريمها كذلك فالنورات هو الإشارة إلى هدوى وليه وأول النهار ما بين الفجدات والشياء صلى الله عليه وسلم وهو ما يكون مساءً وأشيء للجنجة وهو دين وأن الأعمال في هذه الأوقات ينبغى أن لا يحفل عنها المسلم والنباذ رأي إليها واضح؟ هذا ما المقصود الحديث؟ هذا المقصود للأفضل نعم انتهى؟ نفهم نفهم النوعين السابقين هو المصدر يعني المطلق والظرف الزماني والمكاني والمكان نأخذ الحاد الحال لا غير الحال نعم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 الحال هو الاسم المنصوب الفضلة هو الاسم المنصوب الفضلة المبين لمن بهم من الهيئات فلما قلنا الحال هو الاسم خرج الفعل ولما قلنا هو المنصوب خرج ما المرهوع هو ولما قلنا الحذلة أي يمكن ما الاستغناء فتمام الكلام يكون بدونه وقيدنا أنه يبين الهيئة لتمييز عن التمييز لأن التمييز يتكلم على الذات يبين الذوات. فقولنا المبين لمن بهم من الهيئات لأنه يحدد لنا هيئه وقوع الحجر هيئة وقوع الحجر إما من الخائف أو من المفهول به منهما واضح؟ وابد بعد يعني بعد تمام الكلام جاء بعد تمام الكلام لكن لا يعني لا يلزم بالضرورة أنه يستغنى عنه قد يستغنى عنه وقد لا يستغنى وهذا الذي يميز التوكيد الحاج بأنوائه فمعنى حضله قوله اسكمسيتي. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام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 إذا كان مفتلي كله خبر إذا كان نشن كله خبر واضح هذا المقصود إذا كان فعل متعدي إذا كان فعلا متعديا يستوفي مفعولا ثم يأتي مانا الحال بعد تمام الكلام قد, قد يستغنى لكن قد لا يستغنى كما في قول عز وجل ولا تعتو في الأرض مفسد ولا تعثوا في الأرض أنتم تتمت الكلام حال كونكم مفسد وإن كان العثوم هو نفس الفساد هذا مبين للهيئة ومؤكد لها نعم قال اسم المنصوب واضح المفسر يعني يفسر لنا لما تقول جاء زيد المعنى تام لنا ها؟ المجيء هذا يحتمل رواكبا يحتمل ماشيا يحتمل ااا يعني آه محمولا من طرف غيره يحتمل يكون مصابا اسم يكون صحيحا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 هل من هيئه من الذات؟ فرق بين الهيئه والذات فرق بين هيئة والذات؟, والذات لما نقول تصببت عرقاً العرق شيئاً ليس هيئة لكن لما نقول جئت راتباً وسافرت مستعباً ولقيت عرض الله راكبا أو لقيت عرض الله راتبين وركبت الفوسى مشرجاه على كونه مشرط واضح قال نحو قولك جاء زيد راتبا هنا الحال من اين من زيد لوفائق لكن لو قلت رايت زيدا راتبا صار الحال من المرهبي اهو تم المعنى جاء تم المعنى يعني الحال, الحال تم المعنى يتم المعنى, المعنى. الكلام يستوي كل ركض لكن لا يلزم أن يكون يعني آآ أنه يصح يستغل عنه قد يستغنى وقد لا يستغنى نقول رأيت زيدا لم يتم رأيت زيدا تم لا أنك رأيتوا زيدا؟ لا يا لكن احيانا قد لا بد علمت الشيء؟ ها؟ رأيتوا علمت زيد لا هذا يسمى فرسان. رايت زيدا عالما؟ نعم. زيدا عالما؟ نعم. لأنه ما تمشي معه. إيه نعم نعم. لا وركبت الفرس مسرجا. هو الفلس أمو ولقيت عبد الله راكبا طيب لقيت عبد الله راكبا راكبا هنا حال لمن للتاء او لعبد الله ما ايش هو يصلح هذه صح يا صح هذا يا صح هذا لكي ان كنا رايت عبد الله راكبين ثاني شيء ان انا واكب اول طيب لو قلت لقيت رجلا راكبا كان هذا ها هذا الرجل يا لا يصح ينصح ابن حزم يكون المعرفة ولا يكون صاحبها الا معرفته صبت فاذا قلت لقيت رجلا راكبا تقول ماذا راكبا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 في شروط الحال الشرط الأول وهو ماذا في الحال نفسه لا بد أن يكون نكرة لا بد أن يكون ماذا فلا يصح أن ترى المال فحال وما جاء نحو ذلك فهو مؤول هذا مؤول يعني كما يقولون جاء الأمير وحده وحده مضاف الى الضمير والمضاف الى الضمير مالفة وحده مضاف الى ضمير لكن هنا أوله أيم الفريدة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 يكون في صاحب الحال وهو أن يكون معرفة. قال ولا يكون صاحبها الا معرفه يعني هذا الحال يقع على صاحبه فكيف يكون صاحبه لا بد وان يكون معرفة فلا يصح ان تقول جاء رجل راكبا حال لا يصح تقول جاء رجل راكب تصفه صاحب الحال يكون خيالا مثل أو يكون فيه نفاح المثوبين كراكبين، هذا يعني اختلافهم في ماذا في مجيء الحال من المبتدا، هل يأتي ولا ما يأتي، واضح؟ فشيء بقوله إلى أنه يصح أن يكون الحال من المبتدا وجمهور النحاة على المنع، والأخر أنه يصح والمجيء المبتدا الحال من المبتدا يصح أن يأتي الحال من ماذا من المبتدا ولذلك شوقي.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 متعالٌ مشريعا مادة. وهنا نلاحظ أن الحال تقدم على صاحبه. نلاحظ أن الحال تقدم على صاحبه. وسبب ذلك ان اسم استفهام لا بد ان يكون في صدر الكلام لا يكون في صدر الكلام يكون الحال بعد تمام الكلام مكتوب ان يكون الحال بعد تمام الكلام ماذا؟ معرفة، معرفة. كيف؟ فارب. كيف سنستفاد من في محل نصبحه؟ في محل نصبحه. وقديم ثعل الماضي وعلي ثعل المضفور. وقلنا أن الحال لا يأتي إلا من معرفة. يعني صاحب الحال لا يكون نكره.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 وجاء الحال منها نكرة سواء أي متساوية حالة هونها متساوية لكون صاحب الحال نكرة أنه وصف وقد يكون مضافا كقول الشاعر نديت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليمن مشحونا. له في فلك في اليم مشحونا. هنا ولا لا. موصوف بأنه ماخر، فصح إتيان الحال منه وهو المشحون مشحون حال من فلك وهي نكرة لكنها وصفت. يعني بالمثال السابق هذا المثال الموصوف والمثال السابق المضاف. أردت المثال في أربعة أيام. إيه سوغ مجيء الحال هنا من النكرة لأنها مضافة في أربعة أيام. مضاف لأيام، أنا قد موصوف أخطأت، في أربعة أيام أخطأت، ليس موصوفا مضافاً، ليس موصوفاً، مضافاً، لكن المثال الذي بعده نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر، في اليم مشهنة، فلك ماخر موصوف، وهنا كرة، وسوغ مجيء الحال منه لأنه موصوف، نعم. كيف قديم زين، ثم اتجلى كل فرح نعم. فرح نعم. لأنه على نعم. الله الله تعالى. يوم الأربعاء. نحاول نأتي على غالي ما تبقى الاستثناء. وبابنا والمنادة وبعدين يبقى نقول لأجلي وماها هو المخفوضات ليوم أحد من هناك إن شاء في الله تعالى اللهم تعالى أختيبها إذا نختبر إن شاء الله الله أعلم صلى الله وسلم الله تعالى نبينا محمد آمين وصحبه أعرف الله quest oh. C'est là, Non, ça